كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازد جر فدعا ربه أني مغلوب فانتصد ففتحنا أبواب السماء بما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 أُولَئِكَ الَّذِينَ ذُكِّرُوا عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا بَلْ هُمْ كَذَّابٌ أَشِر سَيَعْنَمُونَ غَدًا مَّنَ الْكَذَّابُ الْأَشِر إِنَّا مُرْسِلُونَ نَاقَةَ فِتْنَةٍ لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شذب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إن